بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب في رق منشور والبيت معمور والسقف مرفوع والبحر مسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سررهم نصفوفة وزوجناهم بحور والذين آمنوا واتبعتهم دريتهم بإيمان ألحقنا بهم دريتهم ومالتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب وهين وأنددناهم بفاكمة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلو مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتسالون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 ربك أم هم المسيطرون أم لهم ظلم يستمعون فيه فليأتموا السمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفقلون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 وَإِذَا رَوِكِزًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُفَاقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا